فضيلة شهطية نسمع البعض يقول دعاء مع كل عضو يغسله حين الوضوء فهل هذا سنة أم بدعة؟ وإذا كان سنة فما هذه الأدية التي تصاحب غسل كل عضو؟ ليكن معلوما أن من لم يذكر الله أثناء الوضوء فوضوءه صحيح ومن تكلم بكلام الدنيا فوضوءه أيضا صحيح لكن هل الأفضل السكوت أو ذكر الله قال جماعة الأفضل السكوت وذلك لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم وقال جماعة الذكر أفضل وذلك للأمر بالذكر عموما ولعدم ورود نهي عنه من النبي صلى الله عليه وسلم والخلاف جاء بسبب الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم فالقائلون بالسكوت قالوا إن إحداث ذكر يعتبر إحداثا لأمر ليس من الدين والقائلون بالذكر قالوا الذكر مطلوب بوجه عام دون التقيد بزمان أو مكان كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا فالذكر أثناء الوضوء داخل تحت الأمر العام وعليه فليس فيه إحداث أمر في الدين ليس منه ثالثا تسن التسمية في أول الوضوء لحديث كل أمر ذيبار لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع وفي روايه بالحمد لله رواه أبو داود وغيره وحسنه ابن الصلاح وغيره ولحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه رواه أبو داود وغيره ولأحاديث أخرى في سنن البيهقي ومن تركها سهوا أو عمدا فوضوءه صحيح على رأي جمهور العلماء وقال الحنابلة بوجوبها لو تركت عمدا بطل الوضوء ويسن بعد الانتهاء من الوضوء قول ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأسألوا أن محمدا عبده ورسوله ففي حديث مسلم أن من قالها فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء وفي رواية الترمذي زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وفي رواية ضعيفة للنساء زيادة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كما رويت أحاديث ضعيفة في تكرار الشهادة ثلاث مرات أما الذكر أثناء الوضوء فقد ورد فيه حديث صحيح عن أبي موسى الأشعري أنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء أي ماء يتوضأ به فسمعه يقول اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي وفيه اختلاف في مكان هذا الذكر فرواه ابن السني على أنه في خلال الوضوء ورواه النساء على أنه بعد الوضوء وفيه أن أبا موسى قال يا نبي الله سمعتك تدعو بكذا وكذا قال وهل تركنا من شيء أما الدعاء على أعضاء الوضوء فلم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول النووي في كتابه الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار قال الفقهاء استحب فيه دعوات جاءت عن السلف وزادوا ونقصوا فيها فالمتحصل مما قالوه أن يقول بعد التسمية الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ويقول عند المضمضه اللهم اسقني من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم كأسا لا أضمأ بعده أبدا ويقول عند الاستنشاق اللهم لا تحرمني رائحة نعيمك وجناتك ويقول عند غسل الوجه اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ويقول عند غسل اليدين اللهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري ويقول عند مسح الرأس اللهم حر شعري وبشري على النار وأظلني تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ويقول عند مسح الأذنين اللهم اجعلني الذين يستمعون القول فيتبعون أحتنا ويقول عند غسل الرجلين اللهم ثبت قدمي على الصراط المستقيم فهذه الأدعية وان لم يرد بها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بها وبخاصة أنها وردت عن السلف وداخلة تحت الأمر العام بذكر الله ولم يرد نهي عنها والله أعلم